وَإِذْ قَالَ إِلَى رَاعِيهِ لِأَبِيهِ أَزَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا آنِهَا إِنْ مِنْ أَرَاقِهِ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِيْرُ رَاعِيهِ مَمْلَكُتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْيَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ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 فإن لم يهجني ربي لأكون من من القوم الظالمين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا حول إني ذريء مما تشركون وجه ودين للذي فقر السماء والأرض حنيفا وما أنا من المشركين فحاجه قومه قالت حاجوني في الله وقد هذار ولا أخاف ما تشركون به إلا يا ربي شيئاً وسع ربي كل شيء العلم أ فلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنتم أشركتم بالله ما لم ينزل أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً فأي الفريقين أحق بالأمر إن كنتم تعلمون